بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد لزال الحديث فيما يتعلق بشرح القواعد الاربعه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقد قدم بمقدمتين قدم الأولى بعد البسمله بدعاء للقاري ولطالب العلم بما مر بيانه ثم المقدمه الثانية وهي مشتمله على بياني حقيقة ملة ابراهيم وانها عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص وان هذه العباده وهذه المله هذه الحنيفيه هي التي من أجلها خلق الله تعالى خليقه جميعا كما قال تعالى وما خلقت الجن والانسا إلا, الا ليعبدون ثم رتب على هذه المقدمات ونواصب ونتائج فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته وهذا امر متقرر من جهه الشرع وكذلك من جهه العقل فاذا عرفت ان الله تعالى خلقك لعبادته فاعلم أن العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد لان العباده اذا دخلها شيء من شرك اقطلها وابسدها ونظر لذلك بقوله بما يفهمه العامه طلاب العلم أن الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره فكذلك التوحيد فكذلك العباده لا تسمى عباده إلا الا مع التوحيد فاذا عرفت أن الشرك اذا خالط العبادة افسدها واحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك وهو معرفة حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك ومر معنى أنه لا يمكن أن تتم معرفه حقيقة التوحيد عن الوجه الاكمل الاعم الأشمل إلا بمعرفة نقيضه وبضدها تتبين الأشياء اريد لابد أن يعرف الشرك لا من اجل الامتثال وانما من اجل الترك وتقرر معنا أن اجتناب الشرك والبعد والمباعده وترك الشرك شرط في صحه العبادة قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اذا لا يمكن أن يتعثر المسلم أن يعبد ربه على الوجه المرضي المحبوب عند الله تعالى بأن يكون الدين خالصا كله لله الا اذا عرف حقيقه الشرك لانه قد يقع في الشرك من حيث لا يشعر واذا وقع في الشرك من حيث لا يشعر حينئذ لا تصيبه صبته الإيمان الاسلام التوحيد فينتفي عنده التوحيد كما قررنا فيما في ما سبق قال عرفت ان هم ما عليك معرفة ذلك يعني الشرك الذي يحبط العمل لعل الله ترجي ان يخلصك وينجيك وينجيك من هذه الشبكه وهي شرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم بين أن ذلك الذي هو الخلاص من هذه الشبكه إنما يتم بمعرفة أمور كثيرة منها معرفة قواعد أربعة لا سيما القاعده الاولى والثانيه والثالثه التي سيذكرها مصنف رحمه الله تعالى وذلك أي الخلاص من هذه الشبكه وهي شبكه الشرك بمعرفة اربع قواعد بمعرفتي اربع قواعد يعني أصول ومره معنا أن الأصول الثلاثه فيما مر هي واجبة على كل مسلم ومسلمه وهذه كذلك أصول اربعه هنئذ المصنف رحمه الله تعالى كغيره ياتي ببعض المسائل ينظر فيها من حيث الايجاب قوة الايجاب فيجعله اصلا أو اصلين أو ثلاث أو اربعه ولا يمنع من ذلك ان يكون ثم أصول اخرى لكن يذكر في مواضع اخرى ولذلك هن قواعد الاربعه وله الاصول السته وله اصول الثلاثه والمسائل الأربعة والمسائل الثلاث وكلها مما يدخل تحت مسمى التوحيد ولا يتم ذلك إلا بمعرفة ما ذكره رحمه الله تعالى وذلك أي الخلوص من هذه الشبكه بمعرفة اربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه هذا يدل على أن معرفة التوحيد ومعرفة الشرك ليست من قبيل الاجتهاد يعني تفسير لفظ التوحيد وتفسير لفظ الشرك ليس من مسائل الاجتهاد وانما هو من مسائل القطعيه المعلوم من الدين بالضروره وإنما الإحالة تكون فيها إلى الكتاب والسنه ولذلك قال ذكرها الله تعالى في كتابه بمعنى أنه يقول لي لم اتي بشيء من عندي وإنما ما قررته فهو موجود في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك من عادته رحمه الله تعالى أنه يردف ذكر المساله ذي بالدليل ويكفي ذكر دليل واحد كما سياتي ولا يشترط في إثبات المساله تكاثر الأدلة وإن كان يزيدها ماذا يزيدها قطعيه من حيث الثبوت ومن حيث الثبوت لكن اذا دل دليل <تصفيق> إذا دل دليل واحد على إثبات المساله وكان صريحا ويدل عليها بدلاله المطابقة حينئذ لا نحتاج إلى دليل آخر نحتاج الى دليل آخر وكل مسألة من مسائل اصول المعتقد لا نحتاج إلى تكرار وتعدد الأدلة لكن تعدد الأدلة يدل على أن شيء أكثر قوة من من غيره قال القاعده الأولى وهذه القاعده الأولى يقرر فيها رحم الله تعالى ان القران وكذلك السنه وكذلك ما ورد عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم أن التوحيد معلوم أنه على ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات توحيد الالهيه ومعلوم بي الاستقراء والتتبع وكذلك بدلاله القطعه من الكتاب والسنه أن الخلافه بين الرسل واقوامهم انما هو في توحيد العباده واذا تقرر ذلك حينئذ يريد السؤال هل كان المشركون الذين نزل القرآن بشأنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بل وكفرهم وحكم عليهم بالشرك وسبي ذراريهم ونحو ذلك مما يتعلق باحكام الشرك هل كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ام لا دل القران الكريم في عده مواضع عشرات الايات تدل على انهم إنما كانوا يقرون بجملة من توحيد الربوبيه اذا اتوا بجملة هذا النوع من التوحيد يريد السؤال الاعظم هل كفى ذلك في الحكم عليهم بالإسلام الجواب لا بل حكم عليه بالكفر والشرك وقاتلهم وسباهم ضراريهم حكم عليهم بما يحكم على المشركين لماذا لأن الذي طلب أو كلف به الخلق إنما هو عباده الله تعالى وحده وذلك إنما يتقرر بماذا بمعرفة العبادة وبمعرفه أن صرف العبادة بل نوع من العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر اذا صرف العباده لغير الله تعالى فقد أشرك واذا كان كذلك فننظر في حال هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه وكانوا يصرفون انواع من العبادات لغير الله تعالى ومع ذلك حكم بكفرهم ولم ينفعهم اقرارهم بتوحيد الربوبيه ولم يدخلوا في الاسلام بل قاتلهم وحكم عليهم بالخلود في النار إما تعالى على ذلك هذه المسألة مهمة ومما يتعرض لها كثير من عباد القبور من الصوفيه ونحوهم ممن يجعلون الآيات الوارده في كفر أو إثبات الشرك لاولئك المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انهم كفروا بالخالق وكفروا بكونه رازقا مدبرا وليس الأمر كذلك حينئذ جعلوا صرف العباده لغير الله تعالى نوع من انواع التوسل الجائز واذا كان كذلك حينئذ يأتي النظر في ادله أبيان الشرك والتحذير منه قال المراد به توحيد الربوبيه ونقول هذا المعنى يكذبكم فيه الله تعالى بكونهم قد اقروا بجملة من أنواع الافعال البارجه لو علك الخلق والرزق والتدبير والملك ونحو ذلك وهذه اهم اصول توحيد الربوبيه فمن أقر بها في الجملة فقد اتى بهذا التوحيد على جهه الاجمال وإن كان قد يكون عنده خلل في التفصيل في التفصيل لكن لا ينفع عنه من من اصله فمن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر بذلك ومع ذلك لم يدخلوا في الاسلام فاذا فسرت الايات ايات التوحيد الوارده في توحيد العباده بتوحيد الربوبية نقول هذا المعنى باطل لماذا لأن هذا المعنى الذي فسرتم به لا اله الا الله قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يكونوا موحدين فكيف يحمل هذا اللفظ العظيم كلمة التوحيد على معنى قد أقر به المشركون وهذا يدل على ماذا على بطلان تفسير لا اله الا الله بكوني لا خالق الا الله قال رحمه الله تعالى القاعدة الأولى <تصفيق> وهي قاعده قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله يعني لا ينازع فيها البتة وهي نص نص بمعنى انها ماذا انها لا تحتمل النقيض لا تحتمل النقيض البتة القاعده الأولى أن تعلم علما جازما أن تعلم علما جازما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف انواعهم منهم من كان متعلقا بالملائكه منهم من كان متعلق بالاشجار والاحجار منهم من كان متعلق ببعض الصالحين والاولياء كعيسى عليه السلام اذا على اختلاف انواعهم قاتلهم الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن الكفار مقرون بأن الله تعالى يعني معترفون ما معتقدوه بقلوبهم بأن الله تعالى هو الخالق المدبر هو الخالق المدبر جاء بصيغه الحصر بمعنى أنه لا خالق الا الله اذا اعتقدوا فردا من آكد افراد ومفردات توحيد الربوبيه وهو إثبات صفة الخلق لله تعالى بل أفردوه جل وعلا بصفه الخلق ولذلك قال بان الله تعالى هو الخالق هو القصر والخالق إلى غيره المدبرون لجميع شؤونهم وان ذلك الإقرار بافراد الله تعالى بافعاله لم يدخلوا في الإسلام بل بقوا على اصل شركهم اذا اقروا ومع ذلك أشار المصنفون إلى أن الكفار قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع اعترافهم بأن الله تعالى هو الخالق دل ذلك على أنه الاعتراف بصفه الخلق بل وافراده جل وعلا بهذه الصفه ليس هو المطلوب اساسا وإن كان هو مطلوبا من حيث التبع ولذلك قررنا فيما سبق ان الانبياء والرسل انما بعثوا من اجل توحيد العبادة توحيد الألهية ولم يبعثوا ابتداء من أجل توحيد الربوبيه لكن لا يمنع <تصفيق> لا يمنع ان نقول بأن الانبياء والرسل قد دعوا الى توحيد الربوبيه الى توحيد الاسماء والصفات لان الايمان بتوحيد العباده والاقرار به توحيد الالوهيه هذا يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء الصفات والايمان بتوحيد الربوبيه سلزمه توحيد الألوهية اذا هي مترابطه فدعوه الانبياء والمرسلين إنما كانت لجميع هذه الانواع الثلاثه فلم يدعوا إلى واحد دون الاخر لكن ابتداء اصل بعثتهم عليهم الصلاه والسلام انما هو من أجل تقرير توحيد العبادة ولذلك قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة ان اعبدوا الله ورتني بالطاغوت هذا معنى ماذا معنى توحيد لا اله الا الله كذلك وان من امه الا خلف نذير محمول هذا النذير على هذا المعنى ان نعبد الله ولا تشركوا به شيئا وابتني بالطاغوت وقالوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فدل ذلك على أن الاصل الاصيل هو توحيد العباده اذا أن تعلم أن الكفار مع كونه المقرين قال الذين قاتلهم رسول الله اذا هؤلاء الذين حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر والشرك وقاتلهم لكونهم لم يأتوا بالتوحيد المطلوب شرعا مع هذه الصفة اقروا بتوحيد الربوبيه وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم ذلك في الإسلام حينئذ هذا المعنى اينما وجد وفي أي زمان وجد فالحكم هو الحكم لأن هذه احكام معلله حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كلما كل من صرف لغير الله تعالى عباده من العبادات فالحكم عليه يكون ثابتا ولو كان مقر ب توحيد ولو كان مقر بتوحيد الربوبيه اورد المصنف دليلا كثيرا ما ياتي به في كتبه وهو قوله تعالى قال والدليل قوله تعالى دليل على ماذا على انهم اقروا بأن الله تعالى متصف بل متفرد ب بعض صفات صفات الخالق جل وعلا يعني بعض افعاله جل وعلا ومعلوم ان توحيد الربوبيه هو افراد الله تعالى بافعاله هو افعاله هو تضاف الصفة اليه جل وعلا وتكون معلومه من الكتاب والسنه ثم يفرد بها دون ما بسواه دليل قول تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله هذا الشاهد سؤل هذه الاسئله المتكرره من يرزقكم من السماء والارض قالوا الله اذا افرض الله تعالى بماذا بالرزق أم من يملك السمع والأبصار؟ قالوا الله ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قالوا الله ومن يدبر الأمر هذا عام بعد خاص ومن يدبر الأمر هذا عام بكل شيء في الرزق والاحياء والامات والنفع والضر ونحو ذلك فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أن تتقون الله تعالى بترك ما أنتم عليه من من الشرك قلنا هذه الايه ايه عظيمه تدل على أن الله تعالى بين فيها ان هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قد اقروا بما بما ذكر في الايه فدل ذلك على أن توحيد الربوبيه قد اقروا به ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام بالحكم عليهم بالشرك والكفر وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وامات على منهم عليه توعدهم بقوله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه يقول القرطبي رحمه الله تعالى في الايه المراد بمساقي هذا الكلام الرد على المشركين وتقرير الحجة عليهم لانه كما مر معنا أن تقرير او الايات الداله والادله الداله والبراهين الساطعه فالقران والسنه الداله على توحيد الربوبيه إنما يراد به ماذا يراد به إثبات توحيد العبادة لان من أقر أنه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا نافع ولا ضار الا الله فاذا كان الضرر والنفع بيد الله تعالى اذا لماذا تتوجه الى غيره حينئذ من الذي يستحق أن يكون هو الموحد له على العباده هو الذي يملك النفع والضر حينئذ من اثبت الأول؟ لزيمه الثاني لزيمه الثاني وهو أن ياتي بتوحيد الالوهيه المراد بمسااق هذا الكلام الرد على المشركين وتقرير الحجة عليهم فمن اعترف منهم فالحجه ظاهره عليهم ومن لم يعترف فيقرر عليه أن هذه السماوات والارض لابد لهما من خالق ولا يتمار في هذا عاقل وهذا قريب من مرتبه الضروره انه يعلم أن هذه السماوات السبع وهذه الاراضي ان لها خالق وأنه لا يمكن ان يكون من البشر بل هو الله جل وعلا فيدل ذلك على أن هذا ثابت بالضرورة فجملة مفردات توحيد الربوبيه ثابتة بضرورة العقل ثابته بضروره العقل يعني بمعنى انه لا يمكن دفعها ومن يدفعها حينئذ يكون من قبيل المكابره والاستكبار والجحود قال من السماء اي بالمطر والارض بالنبات اما يملك السمع والأبصار أي من جعلهما وخلقهما لكم ومن يخرج الحي من الميت أي النبات من الأرض والانسان من النطفه والسنبل من الحبه والطيرة من البيض والمؤمن من الكافر ومن يدبر الأمر اي يقدره ويقضيه فسيقولون الله لأنهم كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله أو فسيقولون هو الله إن فكروا وانصفوا يعني هذا يشمل نوعين إن قدر الاصل فيه فسيقولون الله أنه اسناد الى الظاهر على ظاهره أنهم سيجيبون بذلك بل اجابوا بذلك ان قال قائل من العربي من كان مسلكا وقد يكون عنده خلل في الإقرار بما ذكر حينئذ فسيقولون الله ان فكروا وتاملوا وانصفوا وتدبروا لكن ظاهر النص هو الاول بانهم يقرون بذلك <تصفيق> فقل يا محمد فقل لهم يا محمد افلا تتقون أي افلا تخافون عقابه ونقمته في الدنيا والآخرة فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فان تصرفون قال ابن كثير رحمه الله تعالى يحتج الله تعالى على المشركين باعترافه بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الاله يحتج به بهذه الايه على أنهم قد اقروا بتوحيد الربوبيه اذا لزمكم أن تفردوا الله تعالى بالعبادة يحتد تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الله تعالى في هو الاله المعبود وحده دون ما سواه فقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أي من ذا الذي ينزل من السماء مع المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته ويخرج منها حبا وعنبا وقضا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبه وفاكهه وابا فقل فقل فقل فسيقولون الله يعني يكون الجواب من هو الله عز وجل اله مع الله فسيقولون الله اما هذا الذي يرزقكم ان أمسك رزقه وكذلك قوله اما يملك السمع والأبصار أي الذي وهبكم هذه القوه السامعة والقوة الباصره ولو شاء لذهب بكم ولا سالبكم اياها كما قال تعالى قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والافئده قليلا ما تشكرون وقال قل ارا قل إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به وقوله ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أي بقدرته العظيمه ومنته العميمه وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وان الايه عامه في ذلك كله يعني كل شيء يخرج من شيء آخر وقوله من يدبر الامر أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب الحكمه ولا يسال عما يفعل وهم يسالون يساله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما مِنَ وإنس وَالْإِنْسِ فقيرون إليه إِلَيْهِ عَبِيدٌ له خاضعون خَاضِعُونَ فسيقولون الله اللَّهُ أَيُّهُم يَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَيَعْتَرِفُونَ بِهِ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ أَي أَفَلَا تَخَافُونَ مِنْهُ أَن تَعْبُدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ بِآرَائِكُمْ وَجَهْلِكُمْ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَن تُصْرَفُونَ أَيْ فَهَذَا الَّذِي اعْتَرَفْتُمْ بِأَنَّهُ فَاعِلُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ كُلَّ هو ربكم ما الهوكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعباده فماذا بعد الحق الا الضلال فكل معبود سواه باطل لا اله الا هو واحد لا شريك له قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الكفار يقرون بانه جل وعلا هو ربهم الرازق أو الرزاق المدبر للأمور المتصرف في ملكه بما يشاء وهو صريح في اعترافه بربوبيته ومع هذا اشرك به جل وعلا والايات الداله على أن المشركين مقرون بربوبيته جل وعلا ولم ينفعهم ذلك لاشراكهم معه غيره في حقوقه جل وعلا كثيرة وهي واضحه بينه لما لمن اراد الحق وتدبر كتاب الله تعالى بأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بجملة من مفردات التوحيد توحيد الربوبيه ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك حكم عليهم بالشرك ولم ينفعهم ذلك شيئا البتة اذا القاعده الأولى متقرره بي حال وشان من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك وقعوا في الشرك يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر بيده ملكوت كل شيء ومع ذلك وقعوا في الشرك أراد أن يبين الشبهه التي وقعت للمشركين ما شبهتهم وما حجتهم كونهم يعترفون بان الله تعالى هو الخالق ومع ذلك لم يتجه له جل وعلا دون ما سواه بالعباده ما هي هذه الشبهه التي يحتج بها قعد القاعده الثاني لبيان حجتي هؤلاء المشركين واعلم ان هذه الحجة هي حجة لكل مشرك في كل زمان ومكان ما من عبد يصرف العباده لغير الله تعالى الا وهو يحتج بهذه الشكه التي سيذكرها رحمه الله تعالى اذا القاعده الثانيه قاعده قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله كالسابقه بمعنى أنه لا مجال للنظر فيها لان الله تعالى اتى بنص واضح بين صريح في القرآن فالقران ثابت بالتواتر فهو قطعي الثبوت كذلك من حيث التصريح الذي دل عليه النص فلا يحتمل معنى آخر فهو قطعي الدلاله دل ذلك على أن هذا قاعده قطعيه قال قاعدة الثانية في بيان حجه المشركين في صرف العباده لغير الله تعالى مع اقرارهم بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر انهم يقولون أن الحال والشان أن المشركين او انهم ان المشركين يقولون يعني في حجتهم ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الا لطلب القربه والشفاعه لطلب القربة والشفاعه يعني جعلوا هؤلاء المعبودات التي صرفوا إليها انواعا من العبادات جعلوها ماذا وصائط يعني اراد الله تعالى بالتعبد ابتداء وانتهاء لكن وقعت عندهم شبهه وهي قياس البارئ جل وعلا على ملوك الخلق قالوا ملوك الخلق يعني ملوك المخلوقين وهؤلاء لا يدخل عليهم مباشرة والله تعالى لابد من واسطه لابد من يحمل حوائج الناس الى اولئك الملوك قالوا الله تعالى ملك الملوك وبيده الملك وهو على كل شيء قدير فارادوا تنزيه البارجه اللوعى أن يكون ادنى من هؤلاء الملوك ملوك الأرض قالوا اذا نحن مذنبون مقصرون وعندنا وعندنا إلى آخره قالوا تعال الله تعالى ان نساله مباشره حينئذ اتخذوا هؤلاء الاولياء الذين نعتقد فيهم الصلاح جعلهم مصائط يتقربوا اليهم وهم يقربون العبيد الى الى خالقهم جل وعلا هذه الشبهه وهذه الحجه هي حجه من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهل نفعتهم الجواب ولا بل قاتلهم وحكم بشركهم وكفرهم وإما تعلمهم عليه ينيد معالهم الى النار خالدين فيهم انهم يقولوا ما دعوناهم وتوجهنا اليهم ما دعوناهم دعوناهم ضمير العقلاء وتوجهنا اليهم اي المعبودات من دون الله تعالى الا لقصد واحد وهنا ما توجهنا إلا اذا حصر ليس ثم ما يكون عله للتوجه الا وهو شيء واحد قصد الشفاعه قصد القربه إلا لطلب قربتي إلى الله بهم والشفاعه بهم عند الله تعالى شفاء عند الله تعالى بهم اذا القربه والشفاعه بمعنى واحد القربه والشفاعه بمعنى واحد لان الشفاعه اسمه من شفع يشفع إذا جعل الواحد اثنين بغير بضم إلى الى غيره وصار ماذا صار شفعا أو شفعا في وجهان وهي التوسط للغير بجلب منفعه أو دفع مضرة هذه الشفاعه المرادة هنا في هذا المعنى التوسط للغير بجلب منفعه أو دفع مضرة اذا إلا لطلب القربة إلى الله بهم والشفاعه عنده جل الله عنده جل وعلا بهم يعني بهؤلاء فهم لا يعتقدون انها الهه مستقله إذا تقرر هذا بأنهم انما اتخذوا هذه المعبودات وصايد حينئذ هل ادعوا فيها انها الهه مستقله أم انها تبع لالهيه البارئ جل وعلا الثاني اذا جمعوا بين التعبد لله والتعبد لغيره ولذلك قلنا من صرف العباده لغير الله تعالى على فرقتين طائفتين منهم من لم يعبد الله تعالى ابتداء وهذا ادنى ومنهم من جمع بين الامرين توجه الى الله تعالى بالعباده وتوجه للغير كلاهما مشرك وان كان الأول اعتبر فيه شيء من من الاستكبار والجحود اذا ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الى هذه المعبودات من دون الله تعالى بانذ بحلها أو طيف بها أو تعلقات القلوب بها إلا لطلبين واحد وهو طلب القرب والشفاعه واللام في قوله لطلبي هذه لي والقرب والقربه والشفاعه بمعنى, بمعنى واحد ثم قال رحمه الله تعالى فدليل القربه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فدليل القربان فالفصيحه لانه ذكر القربة والشفاعه وجاء اللفظ بالقربة وجاء اللفظ بالشفاعه ان جعلتهما بمعنى واحد وهو الصحيح وان جعلتهما بمعنى متغايرين حينئذ هذا له دليل وهذا له دليل يعني جاء اللفظان في الكتاب والسنه واذا جاء اللفظان في الكتاب والسنه حينئذ اما ان يحمل احد اللفظين على الاخر واما ان يجعل بينهما مغايره فيكون حينئذ المعنى متحد من حيث الوقوع يعني من حيث ما ينصب عليه المحل فدليل القربه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء والذين يصدق على من على المشركين من هم الذين اتخذوا من دونه اولياء والذين يعلم المشركون الذي من حالهم وشانهم انهم اتخذوا يعني جعلوا وصيروا الاتخاذ هنا بمعنى الجعل والتصيير والذين المشركون الذين اتخذ يعني جعلوا وصيروا من دونه من دون الله تعالى اولياء اطلق الاولياء هنا اكثر المفسرين على تفسيره بالاصنام والملائكه وعيسى عليه السلام فيشمل كل من عبد من دون الله تعالى سواء كان سبب النزول هو عيسى او الملائكه والاصنام لماذا لأن العله لأن الحكم هنا معلل وإذا كان كذلك فالمراد كل من جعل مع الله تعالى الهه سواء كان من <تصفيق> سواء كان من الاحجار او من الاشجار من الاولياء من الصالحين من أهل السماء من أهل الأرض كل ذلك داخل في مفهوم الولي الذي تعلق به هؤلاء المشركون والذين اتخذوا من دونه اولياء أصناما يعبدونها من دون الله او ملائكه يعبدونها من دون الله أو عيسى عليه السلام قد عبد من دون الله أو أشجار أو أحجار عبدت من دون الله حينئذ صدق عليهم الوصف ماذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ما نعبد أي قالوا قالوا في كونهم قد اتخذوا من دونه أولياء أشبه ما يكون قول اتخذوا من دونه أولياء أنه تعريف للشرك أنه تعريف للشرك لان الاتخاذ المراد به هنا اتخاذ خاص وهو صرف العبادة لهؤلاء الاولياء وهذا هو الاتخاذ الذي جعل أو نصب لكونه شركا فحيثما وجد فتم الشرك فكل من اتخذ من دون الله وليا حينئذ قد صرف اليه نوعا او انواعا من من العباده ما حجت قالوا ثم محذوف يدل عليه السياق والذين اتخذوا من دوني اولياء قالوا ما نعبدهم الا هذا حصر ولذلك المصنف موافق للنص من حيث المعنى قالوا ما دعوناهم إلا لطلب القربه والشفاعه ما نعبدهم فيه حصر ما نعبدهم لعله من العلل الا لأجل التقريب اذا فهم ارادوا ما عند الله تعالى وهذا حجه كل مشرك في كل زمان ومكان انه ما عبد هذه الطواغيت إلا من أجل أن يصل إلى الله تعالى فهو نوع من انواع التنزيه يعني أراد أن ينزه الله تعالى عن أن يكون ادنى من ملوك الارض فجعل بينه وبين خالقه واسطه كما إذا اراد الدخول على ملوك الارض يجعل بينه وبينهم واسطه هذا قياس فاسد وهو او قياس باطل وما حجتهم إلا أن الله تعالى نزهوه عن أن يكون ادنى من هؤلاء الملك ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى زلفى هذا اسم أقيم مقام المصدر أي الا ليقربونا الى الله تقريبا الا ليقربونا الى الله تقريبا قال قتاده وذلك أنهم إذا قيل لهم من ربكم ومن خالقكم ومن خلق السماوات والأرض قالوا الله فيقال لهم فما معناه عبادتكم الاوثان قالوا ليقربون إلى الله زلفى ليقربون إلى الله زلفى اذا أنتم اقررتم بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر اذا لماذا تصرفون هذه الانواع انواع عبادات لغير الله تعالى لماذا تتخذون من دونه الاولياء وتعبدونهم من دون الله تعالى قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله فالقصد الاولي هو التقريب والقرب إلى الله تعالى القصد الثانوي هو الوصول إلى هذه الطواغيت قال إن الله يحكم بينهم يوم القيامة يعني ماذا إن الله يحكم بينهم يوم القيامة وانظر هنا قالوا ليقربون الى الله زلفى ما سموه شركا وهذا كل مشرك يصرف العباده لغير الله تعالى لا يسميه شركا ولا يعترف أنه انه شرك وانما قالوا <تصفيق> وانما قاله ليقربون إلى الله زلفى تقريبا فسموه قربا وهو في الحقيقة ماذا شرك بالله تعالى اذا العبرة بماذا بالالفاظ ام بالحقائق العبرة بالحقائق فكل من صرف العباده أو شيئا منها لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك سموه شركا سموه عبادة سموه توسلا سموه محبه سمي ما شئت فالاسماء لا تبدل ولا تغير الحقائق ولذلك والذين اتخذوا من دوني اوليا ما قالوا الذين اشركوا فدل ذلك على أنه ماذا انه ان العبره بالحقائق والمعاني كذلك هم في انفسهم لم يسموا هذا الفعل منهم لم يسموه شركه وانما سموه قربا الى الى الله تعالى إن الله يحكم بينهم يعني يوم القيامه فيما هم فيه يختلفون يعني في الذين فيه من أمر الدين يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فقال إن الالهه تشفع وكفى باتخاذ الالهه دونه كذبا وكفرا وهذه مجرد دعوه لأن الذي يطلب القرب إلى الله تعالى لا يتقرب إليه بما يكره يعني كونم تقربوا إلى الله نقول هذا التقرب إلى الله تعالى معتبر ام ملغى فاسد هذا ملغى لماذا لانك لا تتقرب اليه من جهه ذهنك وعقلك وما عليه الآباء والأجداد انما تتقرب اليه بما يحبه ويرضاه وهذا التقرب الذي ادعيته بأنك جعلت هذه الوسائط بينك وبين الله تعالى هذه القربه باطله فاسده لأن لا يحبه الله تعالى ولا يرضى الله تعالى العباد الكفر ولا ولا الشرك هنا انظر قال كاذب كفار سمه ماذا كفر صيغه مبالغه ها الشرك ماذا سماه كفرا ومر معنى ان الشرع يطلق الكفر على الشرك فدل ذلك على أن الشرك والكفر بمعنى واحد في الشريعه لكن يغلب استعمال الشرك على اتخاذ الانداد من دون الله تعالى ويغلب استعمال الكفر على ما سواه اما من حيث المعنى أو بمعنى واحد ولذلك الذين اتخذوا من دون اولياء قالوا كفار اذا دل على أن الكفر يطلق على على الشركي ودليل الشفاعه قول تعالى يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قوله ويقولون دليل على أن الايه السابقة ما نعبدهم إلا ليقربون هذا قولهم واعترافه هو مقول لقول محذوف ودليل الشفاعه على أن حجة المشركين في صرف انواع من العباده بحجه الشفاعه قول تعالى ويعبدون من دون الله يعني سوى الله تعالى ما لا يضرهم ولا ينفعهم أولا سمى ما تقربوا به إلى الهتهم سموه ماذا عباده تبه عض على او عض على هذه الفوائد بالنواجل اتفيدك في مسائل اخرى ويعبدون اسند الفعل اليهم وسموه ماذا سموه عباده اذا صرفوا العباده لغير الله تعالى ثم وصف يعبدون من دون الله يعني من من سوى الله تعالى وصفهم بماذا ما لا يضرهم ولا ينفعهم في ماذا في توجيه إلى أن الذي يستحق أن تصرف له العباده هو الذي بيده الضر والنفع وهو الله تعالى واما هذه المعبودات مما سوى الله تعالى فلا تملك لانفسها ادنى ضر في دفعه ولا ادنى نفع في جلبه فضلا ان ان تدفع الضرر عن غيرها أو تجلب النفع لغيرها اذا ما لا يضرهم ما لا يضرهم يضرهم يضر فعل مضارع في سياق النفي عين ذي النعم ما يسمى ضر لا تملكه انما الذي بيده الضرر من هو الله عز وجل فهو الذي يستحق أن يعبد ولا ينفعهم ولا ينفعهم كذلك مضارعا في صيغه النفي اذا لا يملكون ادنى نفع لانفسهم فضلا عن غيرهم والمستحق لأن يعبد وحده دون ما سواه هو الذي بيده النفع كلهم قال ما لا يضرهم ما لا ينفعهم وهل يعترفون بهذا نعم لانهم اعترفوا بأن الخلق بيد الله والرزق بيد الله والملك بيد الله والاحياء ولاماته بيد الله كذلك والذي يدبر امره هو الله اذا هذه لا تنفع لا تنفع ولا ولا تضر واعترفوا بذلك كما اعترفوا بمفردات توحيد الربوبيه قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذه الحجه السقيمة حجه كل مشرك في كل زمان ومكان أنه ما عبد هذه المعبودات ولا توجه الى هذه المقبورات الا لكونها تشفع له عند الله تعالى فتم الشرك حنيدا ولا شك قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي سطاءنا عند الله في قضاء حوائجهم فيطلبون من الله ما نريد يطلبون من الله ما ما نريد عنيد جعل الواسطة بينه وبين الله تعالى وتوجه الى هذه المعبودات بالعباده قال المصنف رحمه تعالى بعدما بين أن الحجه حجه هؤلاء المشركين في صرف العباده غير تعالى هو طلب الشفاعه والقربة هل كل شفاعة وقربه تكون منفية ومن هي عنها وهي من الشرك الجواب لا ثم شفاعتان شفاعه منفية وشفاعه مثبته اذا النظر في النصوص يدل على ذلك لأن الشفاعه جاءت في نصوص في آيات منفيه وجاءت في آيات اخرى جاءت مثبته فدل ذلك بالاستقراء والتتبع على أن الشفاعه نوعان ولذلك قالوا الشفاعه شفاعتان والشفاعه شفاعتان, شفاعتان هذا مثنى وهو عدد هل له مفهوم ام لا هل له مفهوم ام لا يعني ما هو المفهوم لا أقل ولا زيادة لا اقل ولا زياده والمثنى هنا نص في, في الاثنين يعني ليس ككلفظ اثنين أو ثلاثه ذلك يحتمل ذلك يحتمل اما هذا لا ولذلك جاء حديث من عمر اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث كان الماء قلتين يحمل خبث دل على أن ما دون القلتين يحمل الخبث كذلك بعض القول هذا مفهوم عدد لا مفهوم له هذا خطا مفهوم العدد الذي فيه نوع من الخلاف وهو سائغ الثلاثه والاربعه والخمسه والسته والعشره هذه قال مفهوم عدد اما التثنيه فينص في العدد نصون في العدد شفاعتان إذا النص على ان شفاعتين لا تحتمل الزياده ولا النقص كذلك إذا كان الماء قلتين قلتين اثنتين إذن لا أقل ولا أكثر فدل ذلك على أن العدد هنا لا نقول ماذا أنه لا مفهوم له لا له مفهوم وهو انما كان دون القلتين وهو يحمل خبث أو كذلك واذا كان كذلك هذا المفهوم يكون مخصصا لحديثه بسعيد إن الماء طهور لا نجس شيء والشفاعه شفاعتان دليل التتبع للاستقراء <تصفيق> دليل تتبع والاستقراء لنصوص الوحي حيث وجدت فيه آيات كثيرة في نفي الشفاعه وايات كثيره كذلك فيه في اثباتها ايات النفي مثل ماذا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع نفيت باطلاق نفي باطلاق ولا شفيع اذا نكره في سياق النفي فتعم ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع كذلك وكذلك لاثبات قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى اذا الا من بعد اذا الاستثناء ما بعده ها حكمه نقيض ما قبله الحكم فيه نقيض ما قبله قال في الأول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا نكر بسياق النفي مطلقا ثم قال الا اذا ستنفعوا لكن بشرط ووقين وقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هذا فيه اثبات لي للشفاعه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أي شافع يتوسط لهم ففي الايه نفي الشفاعة من دون إذن الله تعالى ومفهوم النص انها ثابته بإذنه اذا قوله ليس لهم من دوني ولي ولا شفي أي شافع هذا متى اذا لم يكن ثم إذن ولا رضا من البارئ جل وعلا فشفاعه من دون اذنه مستحيله ومع اذنه جائزة ممكنة والمستحيله إذا لم ياذن الله تعالى والإذن المراد هنا في هذه الايات التي يقترن بها الشفاعه المراد به الاذن الكوني واذا انتفى الاذن الكون استحاله وجود ما علق به النفي واذا اثبتت حينئذ صارت جائزة فهي ممكن أن يكون زيد من الناس داخلا تحت الشفاعه او لا هذا ممكن او لا ممكن لكنه غير غير متعين وقال تعالى قل لله الشفاعه جميعا هذا اثبات ام نفي هذا إثبات بل فيه ماذا أن جميع انواع الشفاعه هي بيده جل وعلا قل لله ملكا واختصا الشفاعه دخلت على شفاعه حينئذ يفيد ماذا يفيد العموم لله الشفاعه هذا متدا خبره في حصر أي لله وحده الشفاعه كلها جميعا هذا يدل على ماذا توكيد على ما دل عليه قال. أي أن ان الشفاعه أنواع لا يوجد منها خارج عن اذن الله تعالى وارادته اذا الشفاعه شفاعتان شفاعه منفية هذا بدل مفصل من مجمل وشفاعه مثبته شفاعه منفيه وشفاعه مثبته شفاعه منفيه جاء نفيه بالكتاب والسنه وشفاعه مثبته جاء اثباته بالكتاب والسنة ثم اراد ان يفصل ويبين الفرق بين النوعين فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله الشفاعه المنفية الفافاء الفصيحه والشفاعه المنفية هي التي تكون من غير إذن الله تعالى ولا رضا بمعنى أنه ما لم يأذن به الله تعالى وكل ما احتج به المشركون في صرف العباد لغير الله تعالى بطلب الشفاعه حينئذ نقول هل أذن الله تعالى بذلك ام لا معلوم قطعا أنه لا ياذن بالشرك البتة وهذا هو عين الشرك فدل ذلك على أن هذه الشفاعه التي ادعاها المشركون هي منفية لماذا لأنها شرك وهذا الشرك محرم بدلاله العقل والنص اذا فالشفاعه المنفية هي التي تكون من غير إذن الله ولا رضاه وتكون بطلبها ممن لم يمكن من ذلك كالميت قال ما كانت ما كانت يعني التي كانت تطلب من غير الله تعالى فيما اي في شيء لا يقدر عليه الا الله بمعنى ماذا أن يطلب شيئا ما كمغفره الذنب أو يطلب تحريم النار أو يطلب ما يتعلق به بحاجته هو لانه قد قد يتوجه إلى, الى المخلوق المعبود فله حاجات يرى أن هذه المعبودات تقضي حوائجه كالولد والرزق وما الى ذلك وكل ذلك لا يقدر عليه ذلك الميت و وغيرهم اذا الشفاعه المنفيه هي ما كانت تطلب من غير الله تعالى فيما يعني في الشيء الذي لا يقدر عليه الا الله تعالى وهو ما كان فيها شرك والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم والدليل قوله تعالى دليل على ماذا على نفي الشفاعه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه هذا نفي, نفي منه جل وعلا كل أسباب ها لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه نفى سبحانه كل أسباب النجات والخلاص من العقوبه لانه اما يكون ببيع او خله وهي الصداقه والموده او الشفاعه قالوا والكافرون هم الظالمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الايه يامر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخر ثواب ذلك عند ربهم وملكهم وليبادر إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل ان ياتي يوم يعني يوم قيامة لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه نفى اسباب النجات أي لا تباع أو لا يباع لا يباع احد نفسه ولا يفاد بمال لو بذله يعني لا يباع يعني لا يبيع نفسه لو كانت تفدى بماذا بمال وهذا من أسباب النجاتي من اسباب النجاتي ولو جاء بمل العرض ذهبا ولا تنفعه خله احد يعني صحبته وموده ومحبه احد لا تنفعه يعني صداقته بل ولا نسابته كما قال فاذا نفخ بالصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا شفاعه ايوا لا تنفعهم شفاعه الشافعين وهنا نفى واطلق نفى واطلق ثم قال والكافرون هم الظالمون هذا مبتدا ومحصور في خبره ظالم الكافرون مبتدا والظالمون خبر وهم هذا ضمير فصل اذا مبتدا ومحصور في خبره أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا وعن عطاء بن دينار انه قال الحمد لله الذي قال الكافرون هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم الكافرون صحيح ام لا الحمد لله الذي قال ماذا الكافرون هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم, هم الكافرون والخلة خالص الموده ماخوذه من تخلل الاسرار بين الصديقين قال خلال الصداقة والموده اذا الشاهد من قوله ولا شفاعه فنفث جل وعلا جميع انواع الشفاعه ونذلك فيه قراءتان قرأ ابن كثير وعمر لا بيع ولا خله ولا شفاعه يريد تكون لا هنا تكون لا نافيه للجنس وشفاعة فا بسم الله مبني على الفتح في محل نصب هذا اكدوا فيه في النفي واما لا شفاعه حين تكون لا هنا عامله عمل عمل ليس قال و وشفاعه المثبته وهي النافعه وهي التي اثبتها الله تعالى هي التي تطلب من الله يعني يبتدا في الطلب من الله تعالى فيقول الموحد اللهم شفع في رسولك الله رسول الله أو رسولك اللهم شفع فيا رسولك حينئذ نقول السؤال هنا وجه لمن ها الى الله تعالى لو قال يا رسول الله اشفع لي هذا شرك اللهم شفع فيا رسولك هذا يعتبر من من التوحيد اذا الشفاعة المثبته هي التي تطلب من الله قال المصنف والشافع مكرم بالشفاعه والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن والشافع مكرم بالشفاعه يعني فالله يكرم من يشاء من عباده بان يجعله شفيعا ومكرم لكمال علم الله وقدرته وسلطانه لا يحتاج سبحانه لاحد أن يشفع عنده ولهذا لا تكون شفاعه لاحد عنده إلا الا باذنيه والشفاعه حينئذ يقصد بها أمران الأول اكرام الشافع الثاني نفع المشفوع له لانه قد يقول قائل اذا كان الله تعالى أراد أن المشفوع له يدخل الجنه اذا لماذا لماذا ان يجعل ثم وسيلة اخرى في اكرام للشافع أن يكون في ذلك الموقف بين ظاهرا للناس والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله ومن الذي يرضى الله تعالى قوله وعمله هو الموحد هو هو الموحد الا من شهد بالحق وهم يعلمون قوله وعمله عمل القلب والجوارح بعد الاذن له للشافعي فحينئذ نقول الاذن المراد به هنا الاذن الكوني كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه أي لا احد يشفع عنده الا الا باذنه لان المراد بالاذن هنا الاذن الكوني ومن هنا اسم الاستفهام بمعنى النفي بمعنى النفي كذلك اي لا يشفع أحد عند الله إلا باذنه لأن النفي في سياق الاستفهام فانه يضم معنى التحدي فمن مبتدا وذا خبره والذي نعت لذا أو بدلا وقال ابن كثير وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا تجاسر احد على ان يشفع لاحد عنده الا باذنه له في الشفاعه وذلك لكمال سلطانه فانه كلما كمل سلطان الملك فإنه لا أحد يتكلم عنده إلا بعد اذنه وهذا الشان في مخلوقين كذلك اذا قوله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا, إلا باذنه هذا يدل على أن من شرط الشفاعه هو اذن البارئ جل وعلا وهل اذن الله تعالى لهذه المعبودات أن ان يصرف لها شيء من العبادات الجواب لا اذا لم ياذن فانت فرضه وانت ف وانتف حينئذ هذا النوع من الشفاعه الذي ادعاه المشركون هل هو شفاعه مثبته ام شفاعه منفيه هو شفاعه منفيه هذا ابطال لحجتهم من من اصلها اذا تقرر بهذا أن الله تعالى بين لنا في القرآن لا ندعي باننا اخذناه مباشره من المشركين لا وانما بين الله تعالى بأن كل من اشرك في ذلك الزمان واو كذلك شان من بعدهم انهم احتجوا بأنهم إنما عبدوا هذه المعبودات لا لكونها مستقله بالخلق والاجاد والضر والنفع لا وانما تجاسروا أن يباشروا التعبد لله تعالى بان اتخذوا هذه وسايط بينهم وبين الله تعالى فبين المصنف أن الله تعالى نفى هذه الشفاعه بكونها شفاعه منفيه <تصفيق> لعدم تحقق شرطين الشفاعه وهي الرضا عن المشفوع والاذن ووالاذن قال رحمه الله تعالى بعد القاعدة الثالثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على اناس متفرقين في عباداتهم هذه قاعده كذا قطعي قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله يعني لا نزع فيها وهي أن النظر هنا في الشرك لا في المعبود في الشرك يعني ماذا صرف العبادة لغير الله تعالى متى ما وُجد هذا المعنى حكمنا عليه بكونه شركا وبكون من تلبس به فهو فهو مشرك سواء توجه به إلى أي شخص ارادا إن كان ملكا أو نبيا أو ما أو شجرا أو حجرا نقول كل ذلك جاءت النصوص بالدلاله على أن أولئك المشركين منهم من عبد الأشجار ومنهم من عبد الملائكه إلى آخر ما, ما سياتي اذا لا يقول النقائل هذه القاعد أراد ان يرد بها على كثير من المتأخرين الذين جعلوا ان الايات انما نزلت في من عبد الاصنام فقط أما من عبد الاولياء الذين في القبول لا تشملهم هذه النصوص وهذا باطل وانما أراد أن يبين أن من اولئك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من عبد الصالحين وهذا المراد بلب هذه القاعده عين الذي لا يقال بأن جميع المعبودات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها من هو ولي أو صالح وانما هي مشتركة بين جميع هذه الانواع قال رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يعني بعث وخرج على اناس وحكم عليهم بانهم مشركون لم يفرق الافتراق في نوع العباده لا يضر هذا قد يذبح وهذا قد يسجد كلاهما ماذا كلاهما مشرك هذا قد يسجد لقبر هذا قد يسجد للشمس كلاهما ماذا مشرك إذا لا فرق لا في نوع العبادة ولا في نوعين <تصفيق> الطاغوت والمعبود قال ظهر على أناس وحكم عليهم بماذا بانهم مشركون اناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكه وهم عقلاء صالحون اذا وجد أو لا وجد ومنهم من يعبد الانبياء والصالحين ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار هذا جماد الارض ومن من يعبد الشمس والقمر جماد السماوي وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم لان الحكم معلق على صرف العباده لغير الله تعالى فإذا وجد هذا المعنى حكمنا على الفاعل بالشرك ترتب عليه الحكم الشرعي قال والدليل قوله تعالى على ماذا على القتال لأن قال فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم حسب, حسب معبوداتهم قول تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه قاتلوهم الواو هنا تفيد ماذا تفيد العموم قاتلوهم حتى لا تكون فتنه حتى لا توجد فتنه والفتنه هنا الشرك وامر بالقتال قتال من فرق لم يفرق بل جاء بلفظ عام وهو الواو هنا وهو وهو الواو حينئذ قاتل هذا امر والامر يقتضي ماذا يقتضي الوجوب لكن الوجوب هنا ليس لكل فرد وإنما هو للوالي وللام هو الذي قاتل وهو الذي يقيم حد الردة ونحو ذلك اما المسلم العادي الذي يكون تحت امره حينئذ نقول هذا مكلف بالدعوه والإصلاح فحسب واما تنزيل الاحكام الشرعيه مثل هذه فليس اليه البتة قاتلوهم ادعاءه في كل مشرك بدون استثناء في كل زمان في كل موضع <تصفيق> قاتلوهم الى متى يستمر القتال الى ها الى انتهاء الفتنه الشرك بان يدخل في الإسلام أو يموت عن بكره ابيه ينادي اما هذا واما إما ذاك حتى لا تكون فتنه يعني يوجد شرك او عام ويكون الدين اي العباده والعمل كله لله فلا فرق بين الشرك بالاولياء والصالحين أو بالاحجار أو بالأشجار أو بالشمس أو بالقمر وغيرها قال ودليل الشمس والقمر اذا اراد اتى بالقاعده أن ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم دون تفريق هل ثبت بالنص الشرعي أن هناك من عبد الشمس والقمر قلنا نعم نهى الله تعالى والنهي يدل على ماذا على الوجود النهي يدل على على الوجود ودليله أن هناك من عبد الشمس والقمر مما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا أيها الناس لا نهيه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر إذا نهي فنها عن السجود للشمس ونهى عن السجود للقمر فدل على أن هناك من يسجد لهما واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم اياه تعبدون فجعل ذلك في لتحقيق العبادة فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر يعني من حجج الله تعالى على خلقه كما مر معنا فبما عرفت ربك قال باياته ومخلوقاته الى اخره قال ودليل الملائكه أن هناك من عبد الملائكه قوله تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا يعني معبودين اذ لو أمركم أن تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا لامركم بماذا بالشرك والنبي ما بعث من أجل أن يامر بالشرك انما بعث من أجل ازاله الشرك ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا اي شركاء جمع شركاء لله فيه في العباده ودليل الانبياء أن هناك من اتخذ نبي من الانبياء معبودا مع الله تعالى قوله تعالى واذا قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني من دون الله قال سبحانه قلت للناس اتخذوني وامي الهينا من دون الله هذا هو حقيقه الشرك ومن المشرك بي هنا عيسى عليه السلام اذا وجد من دعا نبي من الانبياء ومع ذلك حكم عليه بكونه مسيكا واليهود والنصارى مسلكون قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك إنك انت علام الغيوم يعني ما كان وما يكون وما لم يكن وما هو كائن اذا قول الشاهد هنا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم قيل هذا يقول الله تعالى يوم القيامة وهذا هو الظاهر لان اول الايات يوم يجمع الله الرسل وهذا انما يكون يوم القيامة هذا ظاهر النصوص وبعضهم قال لا قبل ذلك ودليل الصالحين قوله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيله أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه اولئك هذا مبتدا والذين هذا صفه يدعون يعني يدعونهم ادعونهم كذالك يدعون اين المفعول به محذوف يدعونهم ضمير الصيله محذوف اي يدعونهم يبتغون ها يعني يطلبون يطلبون المدعوون الى ربهم الوسيله يعني ما يوصلهم إلى الله تعالى أيهم اقرب إلى الله يعني اولئك المدعوون الذين توجه اليهم بالعباده هم انفسهم يدعون الله تعالى يعني يبتغون له وسيله يعني القربه فهم يتقربون دعي عيسى ابن مريم وعيسى نفسه ماذا يتقرب الله تعالى يبتغي القرب الى الله تعالى كذلك دعيه الملائكه والملائكه تبتغي ماذا القربة وسيله الى الله تعالى اذا هذا يدل على أن هذا النص إنما عني به من هل يدخل فيه الاشجار والاحجار الجمادات الجواب لا لان الجمادات هذه لا تدعو لا تبتغي الى الله تعالى وسيله اذا اولئك الذين يدعون يبتغونه يعني يطلبون يبتغون هذا خبر او حال خبر او حال الذين يدعون اي يدعون إليه عبادا إلى عبادته الى الى عبادته قال ابن مسعود بالتاء تدعون الخطاب والبقون بالياء على, على الخبر أيهم اقرب يعني إلى الله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه وهذا كما ذكرنا ينطبق على على من دعاه وهو داع ولا يدخل الشجر والحجر ودليل الاشجار والاحجار قوله تعالى افرئيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى اللات هذا قيل بانه صخرة وقيل بانه ماذا اللات يعني بالتشديد هذا اسم رجل كان يلتسوي وهو رجل صالح هذا او ذاك حين عبد الصالح وكان بالمعنى الاخر بالتخفيف عبد ماذا الحجر ونحو ذلك وكذلك العزى ومنات اسماء لمعبودات وهي من الأحجار اذن وحديث بواقد الليث رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين يعني بعد غزوه الفتح ونحن حدثاء عهد بكفر اراد ان يبين السبب قدم مقدمة ونحن يعني هو ليس جميع الصحابه من خرجوا بعض الصحابه وانما عنه به من قال ما نحن حدثاء عهد حدثاء ده حديث يعني قريب عهد بكفر يعني بيشركين أطلق الكفر على على الشرك يدل على ان من فهم الصحابه أن الكفر يطلق ويراد به الشرك وهو كذلك قال وللمشركين سدره يعني شجرة يعكفون عندها يقيمون والاعتكاف المراد به الملازم لازمه الشيء يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون الاسلحه بها بالسدره تبركا يعني من باب التبرك يقال لها يعني تلقب ذات انواط يعني صاحبة انواط والانواط جمع نوط المراد به ما يعلق به الشيء قال تحقيق المناط يعني المحل الذي يكون مبحثا لي للحكم أو علق به به الحكم اذا هذه الشجره تسمى ذات انواط يعني صاحبة تعليقات تعلق عليها الاسلحه قال فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا يعني صدرة نعلق عليه اسلحتنا عليها تبركا بها سواء بركة النصر أو غير ذلك والظاهر انهم ماذا يريدون بركه النصر لان ذكر الأسلحة. قال وينوط نعم قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث يعني اكمل الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلت من الذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لِمُوسَى اجْعَلْنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ والحديث رواه هذا الحديث يدل على ماذا على أن المشركين كانوا يطلبون النصرة أو التبرك بماذا بالأشجار بالاشجار إذا هذا خلاصة القاعدة أن الذين بُعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن معبوداتهم متحدة بل هي متفرقة منهم من عبد الجماد ومنهم من عبد الحي ومنهم من عبد الحي السماوي ومنهم من عبد الحي الارضي منهم الصالح ومنهم دون ذلك إذا اذا وجدت عبادة الاحياء الاوليها بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقبورين ام كانوا على الأرض حينئذ نقول وجد الشرك فدعا ان من انزل عليهم القران كانوا يعبدون الاشجار والاحجار والاصنام فقط قل هذه الدعوه باطله نرد عليهم بهذه القاعده وانت تجمع النصوص التي تدل على ذلك القاعدة الرابعة وهي محل نزاع أخذ واعطاء مع المصنف رحمه الله تعالى منهم من وافق ومنهم من خالف أن المشرك زماننا يعني زمان هو قالنا الثالث عشر اغلظوا شرك من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشده بمعنى انهم لم يجمعوا لم يفرقوا بين الأمرين مشركو اولئك فعاد النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانوا في وقت الرخاء وقعوا في الشرك صرفوا العباده الغير الله تعالى وإذا وقعوا في الشده عنيد اخلصوا الدين لله والمتأخرون لا جمعوا بين الأمرين في الشدة والرخاء والدليل قول تعالى فاذا ركبوا في الفلك يعني السفن وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين يعني صادقين في نياتهم وتركوا عبادة الاصنام متوجهين الى الله تعالى اسلموا اسلموا لكن منذ أن, أن تنفك عنهم الضرر وتنكشف عنهم البليه راجعوا الى مكانهم عليه فلما نجاهم ايحينا نجاهم حصلت لهم السلام إلى الى البر اذاهم يشركون يعني يدعون معه غيره وما لم نزل به سلطانه وقيل له مشركو زماننا المتأخرين أقل من شرك أولئك لأن أولئك ماذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب لجميع الأنبياء هؤلاء لم يكذبوا بل اقر اقر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم كذلك في أصول تتعلق بالقدم وبالأسماء والصفات وغيرها حينئذ أحسن حالا من من المتقدمين اذا على كل أراد المصنف رحمه الله تعالى ان يبين مقارنه ان الشركه قد يكون أغلظ مما كان في زمن النبي صلى الله وهو كذلك لكن قد يقال بانه ليس على جهه العموم إنما في بعض الاحوال دون الاحوال أو بعض الأشخاص دون دون بعض وبهذا نكون قد ختمنا ما يتعلق بهذه الرساله قال رحمه وصل الله تعالى وتمت وصلى الله وسلمت صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين